كما نطق به كتاب ربنا أجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا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 في إثبات رؤية المؤمنين لله اللهم اجعلنا منهم يقول مصنف رحمه الله ورؤيته والرؤية حق لأهل الجنة الألف واللام في قوله والرؤية هي للعهد الذهني أي رؤية المؤمنين لله تعالى التي يتنعمون بها حق لأهل الجنة وهذا شروع في بياني عقد أهل السنة والجماعة في رؤية المؤمنين لله عز وجل فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن رؤية المؤمنين لله تعالى ثابتة في الجنة فقوله حق أي ثابتة مستقرة دل عليها الكتاب والسنة وأجمع عليها سلف الأمة فالمؤمنون يرون الله تعالى بأعينهم حقيقة لا مجازا كما قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وسيأتي في كلام مصنف ذكر شيء من الأدلة وكذلك قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فقد استدل بها الإمام الشافعي رحمه الله على أن المؤمنين يرون الله تعالى فإن ذكر عقوبة الكفار بمنع النظر إليه دليل على أن نعيم أهل الإيمان هو النظر إليه وقد ذكره الله تعالى في سورة المطففين حيث قال على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم فذكر الله تعالى من جزاء الأبرار أنهم على الأرائك ينظرون وأنه يعرف في وجوههم نظرة النعيم أي أثر هذا النعيم الذي تنعم به وأعلاه رؤيتهم لله عز وجل وقد قال الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم ففي الصحيح من, من حديث صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم الله أكبر الله تعالى يقول لأهل الجنة صلى الله أن نكون منهم تريدون شيئا أزيدكم على هذا النعيم الذي أنتم فيه فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار يعني ماذا نريد أكثر من هذا قد بلغنا المنى وأدركنا غاية الحسن بعطائك هذا العطاء بيضت وجوهنا دخلتنا الجنة أنجيتنا من النار قال النبي صلى الله عليه وسلم فيكشف الحجاب وهو الذي بين الله تعالى وخلقه فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل ثم تلا قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى ثم قال وزيادة الحسنى هي النعيم الجنة وما فيها من نعيم ومتع والزيادة هي ما يتفضل الله تعالى به على عباده من رؤيته جل في علا وقد جاءت النصوص متوافرة في إثبات رؤية المؤمنين لله عز وجل كما في الصحيح من حديث جارير بن عبد الله البجلي قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر ليلة الخامس عشر فقال أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا يعني البدر لا تضامون أو لا تضاهون في رؤيته فلا ضيم ولا مضاهاتا في رؤيته جل وعلا وجاء في الصحيح何 من ح Sadhguru رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سأله الناس هل نرى ربنا يوم القيامة قال هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا يا رسول الله قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونها سحاب قالوا لا يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه, صلى الله عليه وسلم فإنكم ترونه يوم القيامة يعني على هذا النحو في الوضوح والجلاء والأحاديث التي في إثبات رؤية المؤمنين الله عز وجل متواترة كما قال الناظم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح, خف ومسح خفين وهذا بعضه قال الحافظ الذهبي رحمه الله. وأما رؤية الله تعالى في الآخرة فأمر متيقن. أما رؤية الله تعالى في الآخرة فأمر متيقن. تواترت به النصوص. جمع أحاديثه الدارقطني والبيهقي وغيرهما. وأما ما جاء من كلام السلف. رحمهم الله في إثبات رؤية المؤمنين لله عز وجل فأكثر من أن يحصى ولهذا لا خلاف بين أهل الإيمان من أن المؤمنين يرون الله عز وجل وقوله رحمه الله ورؤية حق أي ثابتة لأهل الجنة اللام هنا للاختصاص والاستحقاق بفضل الله تعالى وإحسانه فأهل الجنة هم المختصون بها والجنة اسم دار النعيم الكامل التي أعدى الله تعالى لعباده المؤمنين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر نسأل الله أن نكون من أهلها فالمؤمنون يرون الله تعالى في الجنة وهذه الرؤية أعلى ما يكون من نعيم أهل الجنة ليس وراء هذا النعيم نعيم ولذلك في حديث صهيب المتقدم قال النبي صلى الله عليه وسلم فيكشف الحجاب فما أعطوا أي أهل الجنة شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل هذا أعلى ذروة النعيم لأهل الجنة هو التنعم بالنظر إلى الله عز وجل ويقابله أعظم ما يعذب به أهل النار أنهم عن ربهم محجوبون كما قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم فقدم الله أعظم عقوبة وهي الحجب عنه جل في علا ثم ذكر الصليا بالجحيم وهو الإحراق وقول رحمه الله والرؤية حق لأهل الجنة أفادنا الحديث ففادنا كلام مصنف أن الرؤية التي هي حق لأهل الجنة هي في الآخرة أما أهل الدنيا فلا يرونه كما سيأتي وأكمل ما يكون من الرؤية تكون في الجنة هل يرى الناس الله عز وجل قبل ذلك؟ نعم يرون الله عز وجل في أرض المحشر يوم القيامة في فصل القضاء فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الناس يرون الله عز وجل في أرض المحشر ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما ينادي مناد تتتبع كل أمة ما كانت تعبد. فتتبع الذين يعبدون الأصنام الأصنام والذين يعبدون الشمس الشمس والذين يعبدون القمر القمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف ذلك اليوم وتبقى هذه الأمة أي أمة الإسلام فيها منافقوها المنافقون يبقون لأنهم أظهروا عبادة الله وأبطنوا الكفر فيكونون في الظاهر مع أهل الإيمان في ذلك الموقف يقول صلى الله عليه وسلم وتبقى هذه الأمة وفيها منافقوها فيأتيهم الله عز وجل فيقولوا أنا ربكم في أرض المحشر فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا لأن الله عز وجل المنادي قال ليتبع كله أم تتبع كل همّة ما تعبد وووأهل الإيمان لم لم يروا ربهم حتى يتبعوه أو يصيروا إلى ما أمرهم جل وعلا فإذا جاء ربنا عرفناه هكذا يقولون يقولون هذا مكاننا حتى حتى يأتي ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه عرفناه بإيش؟ بما أخبرت به الرسل والعلامة التي بينهم وبينه جل وعلا كشف الساق كما قال تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون فأتيهم الله تعالى فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا وفي رواية أبي سعيد في الصحيحين ل الم... لهذا الموقف يقول فيأتيهم الجبار جل وعلا فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فلا يكلمه حينئذ إلا الأنبياء فيقول الله لهم هل بينكم وبينه علامة تعرفونه بها فيقولون الساق يقول فيكشف عن ساق فيسجد له كل مؤمن وهذا هذه الرؤية التي تكون في الموقف رؤية تعريف رؤية تعريف، وليست رؤية تنعيم شتان بين هذه الرؤية والرؤية التي تكون في الجنة فالرؤية منازل ومراتب ودرجات حتى لأهل الجنة فرؤية المؤمن لله عز وجل في أرض المحشر هي رؤية تعريف ولذلك إذا رأوه سجدوا له جل في علاه عرفوا أنه ربهم سبحانه وبحمده لكن الرؤية التي تكون في جنة رؤية يتنعم بها أصحابها ويلتذون بها ويجدون فيها من الزيادة والخير والسرور ما لا يجدونه في الرؤية قبل ولهذا عندما يقول الله تعالى لأهل الجنة إذا دخلوا تريدون شيئا أزيدكم ماذا قالوا قالوا ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة ألم تنجينا من النار هل ذكروا ألم ترنا ما ذكروه وجهك ما ذكروا هذا فلو كانت هذه الرؤية رؤية تنعيم لذكروها ألم ترنا وجهك لكنهم لم يذكروها فيكشف الحجاب فما يعطيوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل فدل هذا على أن الرؤية المتقدمة في المحشر رؤية تعريف يحصل بها من الاطمئنان والسكون والإجلال لله عز وجل ما يسجد معه أهل الإيمان لكن ليست هي الرؤية التي ذكرها الله تعالى في قول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وليست هي التي قال فيها تعالى للذين أحسن الحسن وزيادة ولا هي التي قال الله تعالى فيها إن الأبرار في نعيم على رأيك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم هي نظرة أخرى غير هذه رؤية أخرى غير هذه الرؤية رؤية تعريف ولذلك قال ما العلامة بينكم وبينه هل بينكم علامة تعرفونه بها قالوا الساق فيكشف عن ساق فيسجد له تعالى كل مؤمن وقوله رحمه الله الرؤية حق لأهل الجنة أهل الجنة منهم؟ أهل الإيمان فخرج بذلك الكفار فإنهم لا يرونه جل وعلا وذلك أنهم محجوبون عن كما قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ محجوبون، فهم لا يرونه رؤية تنعيم بالتأكيد لا خلاف بين أهل العلم أن الكفار لا يرون الله عز وجل الرؤية عام واختلفوا في رؤية التعريف هل يرونه رؤية يعرفونه بها على قولين فذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الكفار لا يرون الله عز وجل مطلقا بالكلية والقول الثاني أن الكفار يرونه جل وعلا يوم القيامة لكنه يحتجب عنهم كما قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجبون وعلى كل حال الرؤية التي لأهل الموقف رؤية تعريف وهي لأهل الكفار رؤية تعريف رؤية تقريع وحسرة وعذاب ليست رؤية تنعيم ولهذا لا يسوق أن يطلق أن المشركي أن الكفار يرون ربهم لأن الله تعالى قد قال إيش كلا إنهم عن ربهم يومئذ اللي محجبون فلا يثبت ما نفاه الله تعالى على وجه الاطلاق. انتهينا الآن من من من مسألتين رؤية المؤمنين وأنواع رؤيتهم ومن رؤية الكفار بقي مسألة شرطي إليها قبل قليل رؤية أهل الدنيا هل يرون الله تعالى هل يرى أحد من أهل الدنيا الله جل في علاه أي في الدنيا قبل الموت الجواب أنه لن يرى أحد الله تعالى قبل موته فقد سأل موسى الله عز وجل فقال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني وهذا يفيد امتناع إمكان الرؤية في الدنيا ويشهد لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت فاستحيل رؤية الله تعالى في الدنيا بالعين و وأما رؤية نقف على هذه المسألة نستكملها إن شاء الله تعالى تفاصيل رؤية الرؤية في الدنيا يعني في رؤية الفؤاد ورؤية المنام فنجعلها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى والله